Bismillahirrahmanirrahim Alif Lam Mim Tanzilul Kitabi la raiba fih mir Rabbil alamin an yaquluna aftara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 ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلالَةٍ مِّن مَّاءٍ مِّنْهُ ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُّوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ وقالوا وإذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون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 وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون إنما يؤمنوا بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون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 ما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوى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 mereka yang keluar daripadanya, mengidul di dalamnya, dan mereka yang diberi makan di dalamnya, dan mereka yang diberi makan di dalamnya, dan وَمَنْ أَظْلَمُ مِنْ مَنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَوْرَضَ عَنْهَا إِنَّ مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ وَلَقَدْ أَتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُونُ فِي مِرْيَةٍ مِلْقَاءٍ